فَأَتَى مَنْ شَرَحَ اللَّهُ الصَّدْرَ وَالْحِسَانَ فَهُوَ عَلَى نُورِ الرَّدِّ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُ فِي كِتَابٍ مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ يَتَقشَّعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ إِنَّا نَزَّلْنَا أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ يَتَقشَّعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ, جلود الذين جنودهم وقلوضهم إلى ذك الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابيا متانية قشعره منه جنود الله ذلك هدى الله يهدي به لي يا رب ومن يضلل فلن فما له فَمَن يَّكْفِي بِوَجْهِهِ سُوءٌ أَن عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَطِينًا الظَّالِمِينَ يَدُوقُونَ مَا كُنْتُمْ تَحْسَبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَاتَّقُوا الْعَذَابَ لَمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ هَلْ أَتَىٰ قَوْمُ مَدْيَنَ مِن نَّذِيرٍ قُرْآنٌ مِّن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ بَرَءَ بِاللَّهِ مَثَلُ مُجْنًى فِي شُرَكَاءَ أَمْ تَشَافَسُونَ رَجُلًا سَلَمًا رَجُلٌ هَيَّ السَّوَالِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ كَم مَيْتٌ وَ يوم القيامه عند ربكم تختصمون انك من يثبت ộtrain ktECT� filtRAFAH-MLA-MFF-M BILLYHA-M immortắt morph flatsc Lauro de packagedadelookingance create generate Viveicult Atl Hanulla